L es el grieru ليس إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهارن غريبا حال غربته الدهر ينهي اَثْرِي بَعِيدٌ وَزَادِي لِي بَلِّي وَنِي وَقُوَّتِي ضَعْفَةٌ وَالْمَوْتُ قد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعة ويامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني أنا مجددا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلتهم دهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أسح دموع الانقطاع لها فهل عسى عبرة تخلصني كأنني بين جل للأهل مطرحا على الفراش وأيدهم تقلبني وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني قد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا وجرح مني في تغرغ ريناي وصاريق مريرا حين غرغرني وضمغوني وروح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجده في شر الكفني وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلاً حاذقاً حراً أديباً هريباً عارفاً فطني جُلُّهُم مِّنْهُمْ فَجَرَدَني من لَيْلَ ثلاثا وناد القوم بالكفن وألبسون ثيابا لا كمام لها وصار زاد حنوط حين حنضني وأخرجون من الدنيا فواسفا على من يشيعني وقدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلا ثم ودعني صلوا علي صلاه لا يكون لها ولا سجود الله يا لحدني وان كشف الثوابل اجل يمرني واسكب الدمع من عيني اغرضني فطعم محترما بالعزم مستملا وصفف الأبنى من فوقي وفارقني وقال هلو عليه الترب وأغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنني في غربة لا أم هناك ولا من شفيق ولا لطف يؤنسني ولني صورة في العين اذ نضرات من هول ما ضلعبا قد كان قد من منكر وانكر أدهلني أمرهم جدا فأخزعني وأقعدون وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني أدهل علي بعفو منك يا أمني فإنك فقم بالذنب مرتنني تقسم الأهل مالي بعد من صار فوق صار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلن لها بدلي وحكمته على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثماني فلا تضر أنك وانظر إلى فلئة بالأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارضى بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا زارع الشر موظوف على الوهن يا, يا, يا نفسك كف عن العسيان واكتسبي لعداً جميلاً لعل الله ثم الصلاة على المختار سيدنا ما غضأ البرق في شام وفي يمني والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنني inna al ghareeb inna al ghareeb ghareeb wallah diwan al kafani inna al